وَحَاجُّ قَوْمَهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بلمر إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرتع درجات من نشاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَلُوطًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا تضلنا على العالمين ومن آباء ذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي بي من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آلون آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَأَن يَكْفُرَ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُمْ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ عَلَيْهِ أَجْرًا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 تجعلونه قراطي ستردونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وَهذاَا كِتابابَُ جََّهُم بَكُم صدِّقُ الذي بَين يَديَيْهِ وَلِتٌ ذِرَأَّنْ قُرَ وَمَن حَولن والَّذينَ يُمِونَ بِلَ خِرَة يمِنونَ بِهِ وَهُمطَاتين يحافِعون وَمَ نَ غُظَم م من ومن اشترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائك يديهم والملائكه باسطو ايديهم اخرجوا ام خفتكم اليوم تجزون عذابا هون بما كنتم تقولون على الله غير الحق فكنتم عن اياته تستكبرون ولا قد جئتمونا فُرَادًا كما قلقناكم أولَ مغرّة وتركت ما خوفناكم وراء أهواركم وما مرانا معكم شفعاءكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون